جاي ليل عالدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جاي ليل سود وحالك يا مكان فيها هاويات من هنا اليوم الأيام الممالك والمهالك مل يا دنيا ومالك إلا وجهه كلها